أقول لها لا يا روح روحي جهادا في سبيل الله سوحي أقول لها بخ يا نفس هيا جيبي داعي الحق الصليحي فقد طال المكوث على البنايا فجدي السير هيا واستريحي ألا يا نفس يوم الروع جودي وحوز الخلد بالبيع الربيح هنالك تضحك الدنيا ابتهاجا وتنتشق الرباع طر الجروح وتفتر الكلوم مهلنات تندي الأرض من طل ذبيح فما من بقعة إلا تمنت عناق الكلم من ذاك الجريح تعانقنا المواضي عاشقات فتلفتيان فتلفتيان فتلفتيان فتلفت ذا الوجه الصبور شققت بسيفك الدم صفوفاً صفوفاً علامة المطهمة السموحين تقوم مكانة على وأسماء. لدى الفردوس في روض فسيحي شرقت بسيفك الدامي صفوفا صفوفامي على متن المطهمة السبوحي تروم مكانة أعلى وأسماه لدى الفردوس في روض فسيحي لدى الفردوس في روض فسيح على, سنن, على, سنن, على سنن, سنن الأوالي اليوم سير شد شدة الليث الجريح إذا علم الجهاد على بأرض فبشر بالمكارم والفتون